كل البشر جاءت وقربت في ثوان بدأ القمر عرسة وجمل فالها في اسمها الجنة كل الحروف الها وهيت حلابها كل البشر جاءت وقربت في ثوان بدأ القمر عرسة Jema' al-falaha, fi isma' al-jannah, kall al-huruf alha ri ta'la'bah, salu salu'an Nabi, al-fil salat wal-salam, semu semu'ya huzuh, bismillah اسم المحبه وفاء سبحان من سواها ذا بعيونها ترى تاخذ معان كل الحروف الها وهي تحلا تزدان في اسم المحبه وفاء سبحان من سواها ذا بعيونها ترى تاخذ معان كل الحروف لها وهي تحلاها صلوا صلوا على النبي ألف الصلاة والسلام سموا سموا يا الحضور بسم الله علينا ماتنا الجنان في دينها يرزقها ربي واخره أحلى عروسة وفاء تاج الشرف التوجت وبهزانة يا ما دعيت الله لتجعل الجنان في دينها يرزقها ربي واخرها أحلى عروسة وفاء تاج الشرف التوجت وبهزانها صلوا صلوا عن نبي ألف الصلاة والسلام سموا سموا يا حضور ما تنام صلوا صلوا صلو عن نبي ألف الصلاة احلا زمان المكان عبد الرحمن بخلق زان المكان احلا عروس وفاء تاج الشرف التوجت بمزانه والنصر فيه احلا زمان المكان عبد الرحمن بخلق زان المكان احلا عوار سوافاه تج الشرف التوجت بمزانه صلوا صلوا على النبي الف الصلاه والسلام سموا سموا يا حضور بسم الله جمالها بخلاقها ها هو سحرا يقص بحل غلاق كل عشق مضمونها غنالا يا نسمة انهلت علينا نفا، جمالها بخلاقها ها هو سحرا يقص بحل غلاق كل عشق مضمونها أو غناها لها، صلوا صلوا صلو عنبي ألف صلاة والسلام، سموا سموا يا حضور بسم الله عنا. مشان تجعل اسمها في العلى بمكانها احلى عروس وفى سبحان من أبدع عيناها هي خلقها وسلك يا ربي عظيم الشان تجعل اسمها في العلى بمكانها احلى سبحان من أبدع إلهي خلقها صلوا صلوا على النبي ألفها الصلاة والسلام سموا سموا يا الحضور بسم الله عنا تنام